أشهد أن محمد عبده رسول كنا في المرة السابقة نتكلم عن القياس ونكمل إن شاء الله نتكلم اليوم عن شروط القياس يقول المؤلف عرفنا أن أركان القياس أربعة فنبغي أن نعرف شروط كل واحد من هذه الأركان أولا شروط الأصلة يذكر علماء الأصول القدماء والمحدثون للأصل شروطا كثيرة وإذا تأملناها وجدناها شروطا لحكم الأصل وإذا أردنا, وإذا أردنا أن نذكرها تحت شروط الأصل فلا بد أن نسبقها بخولنا أن يكون حكمه كذا وبعضهم يذكرها تحت شروط الحكم لأن المراد بالحكم هنا الحكم الثابت في الأصل الذي يراد إثبات مثله في الفرع لهذا نقول إن الأصل هو المقياس عليه وشرطه أن يكون له حكم شرعي ثابت بنص أو إجماع أو اتفاق الخصمين المتناظرين يعني هنا يتكلم عن إيه؟ شروط الأصل فيقول ان الأصل في ذاته يعني ما له شروط ولكن الشروط في, إيه؟ في حكم الأصل فإذا أردنا أن نقول شروط الأصل يعني شروط إيه يعني اشترط في الأصل أن يكون له حكم شرعي ونتكلم عنه عن شروط هذا الحكم اللي إيه الشرعي فبعضهم جعلها تحت شروط الأصل وقال شرط الأصل أن يكون له حكم شرعي ثابت بنص أو إجماع أو اتفاق أو اتفاق الخصمين الخصم الخصمين بعضهم جعلها تحت شروط الحكم على طول ومعيه وما دخلش شروط في, في الأصل فلو جينا نقول وشرطه أن يكون له يعني شرطه الأصلي أن يكون له حكم شرعي ثابت بنص أو إجماع ثاني شيء أو اتفاق الخصمين المتناظرين ثالث شيء فالأول مثال ما له حكم ثابت بنص بيع البر بالبر متفاضلا ثبت تحريمه بحديث لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلا بمثل، فيجوز أن يقاسوا عليه يقاس عليه العدس مثلا أو الأرز زمكم، ما ماشي؟ ومثال ما له حكم ثابت بالإجماع الأفيون والحشيش الآن يعني يقاسوا عليه القات اللي هو كان بيتع يعني بيتع يشربوا أهل اليمن، فتحريم الحشيش ثابت بالإجماع، فيقاسوا عليه القات بجامع اللي هو في نفس مواصفات الحشيش من تخدير العقل ومثال ما له حكم اتفق عليه الخصماني وليس محل إجماع قتل الحر بالمكاتب اتفق الشافعية والحنفية على عدم قتل الحر بالمكاتب وقاس الشافعية العبد على المكاتب ورد الحنفية هذا القياس مع أنهم يوافقون على حكم الأصل لأنهم يخالفون في علتهم الشفعية والحنفية اتفقوا على, إيه؟ على عدم قتل الحر بالمكاتب المكاتب هو العبد الذي كتب سيده يعني اتفق مع سيده على أن يعني يعمل يتركه يعمل ويعطي له نقودا بعد فترة فيحددوها يعني يقولوا مثلا بعد فترة الفرن فذي سمو عقد المكاتبة فالحنفية والشفعية على عدم قتل الحر بالمكاتب يعني لو حر قتل مكاتب القاضي ما يحكمش بقتل الحر ولكن يحكم بالدية لسيد هذا المكاتب وقاس الشفعية العبد على المكاتب والقياس واضح إذا كان المكاتب كده العبد من باب إيه من باب أولى طبعا في خلاف بين العلماء في هل يعني يجوز يعني ان يقتل الحر بالعبد أم لا فبعض العلماء زي مثل الشافعيه والحنفيه اشترطوا الايه اشترطوا المماثله فقالوا ايه الحر يقتل بالحر ولا يقتل بالايه بالعبد وبعضهم قالوا لا طالما قاتل يقتل بيه برضه طالما قاتل يقتل ايه فالشافعية الحنفية اتفقوا على عدم قتل الحرة بالمكاتب وقص الشافعية العبد على المكاتب وده قياس واضح ورد الحنفية هذا القيس الحنفية رد هذا القياس مع أنهم يوافقون على حكم الأصل يعني مع أنهم يوافقون على المكاتب يعني لا يقتل الحر بالإيه بالمكاتب لأنهم يخالفون في علة فهما الوش للعلة هي العبودية مثل الشافعية ولكن عندهم العلة علة أخرى ثانيا شروط الفرع الأول أن يكون غير منصوص على حكمه لأنه إذا نص على حكمه أو دخل في عموم النص الدالي على حكم الأصل فلا حادث للقياس هكذا قال مع أنه لا مانع أن يتضافر على الحكم أكثر من دليل فقد يكون الحكم فقد يكون الحكم دل عليه النص والقياس والممنوع هو معارضة النص بالقياس. بأول شرط اشتراطوه في إيه؟ في شروط الفرع قالوا أن يكون غير منصوص على إيه على حكمه. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأنه إذا نص على حكمه أو دخل في عموم النص الدليل على حكم الأصل فلا حاجة للقياس. يعني نحن بذلك استدلنا عليه إيه؟ إما بالنص وإما بالأدلة. اللي من النص العام أو قصور يعني القواعدية هكذا قال فهو باء بيقول يعني اللي هو مخالف معاهم في شيء وهو أنه يقول أنه لا مانع أن يتضافر على الحكم أكثر من دليل يعني لما يكون الحكم نص وكمان قياس فدا مفيش مانع في ذلك بل يكون يعني الأدلة أكثر كلما الأدلة تكثر كل ما يصعب مخالفه بخالفة الحكم, الحكم فقد يكون الحكم دل عليه النص والقياس الاثنين مع بعض يعني ودي طبيعة الشريعة اللي بيدل على الشيء اكثر من ايه من دليل والممنوع هو معارضة النص بالقياس الممنوع هو معارضة النص بالقياس مش ليس يعني ايه ان يتضافر القياس مع الحكم في إيه يعني, يعني في أدلة أكثر من دليل وكمان إحنا ممكن نقول كمان إلّا ممكن النص يدل عليه على الحكم يعني على الفرع ده يعني بدلالة خفية قد لا يعني إيه يتفق عليها الإيه العلماء فنحتاج إلى القياس لإيه لنقوي الدليل او الايه لو قياس دليل قوي خلاص يبقى هو حاجه ما يخالفش فيها الايه العلماء فاهمين فاهمين معنى ده ولا ها فاهمين يعني ممكن الحكم بتاع الفرع ده اللي انا عايز اعرف حكمه بالقياس ممكن يكون في نص عليه بس نص خفي يعني دلالة النص دي أو دلالة الدليل بتاعها خفي قد يختلف فيه العلماء ولكن لو أنا قسته على أصل واضح وهو مثل هذا الأصل تماما فبالتالي القياس يبقى ليه فايدة ماشي وفايدة مهمة فيبقى دليل القياس والنص الخفي النص هنا مش معنا النص من كلمة النص في الأسول اللي هو يعني بمعنى الدليل الخافي من قانون السنة يعني مش كل الناس ايه فهنا القياس بقى مهم واساسي فايه فيبقى الراجح عدم اشتراط الفرع ان يكون غيره مصالحه ماشي ولكن لو قلنا ذلك بقى ممكن يعني ايه نقول منصوص بدلالة قطعية مثلا فلا يحتاج الى قياس لكن لو الدليل يعني ظني او مش يعني اخافي يبقى لا شك اللي احنا قد نحتاج احتياجا كبير إلى الرؤية إلى القياس. ماشي؟ ثاني شرط في الفرع أن تكون علة الأصلية موجودة فيه، لأن شرط تعذية الحكم من الأصل إلى الفرع وجود العلة في الفرع. يعني لازم عشان نحكم على الفرع بحكم بحكم الأصل لابد أن تكون العلة اللي في الأصل تكون موجودة فيه. في الفرع وده اشتراط بدهي واضح يعني معايا ولا في اشكال ثالث حاجة اشترط بعض العلماء في الفرع اللي يكون متقدما على الاصلي متقدما يعني في, في النزول يعني فان كان متقدما على الاصلي لم يجز قياس متقدم على المتأخر يعني ما يبقاش المتأخر هو الاصل والمتقدم هو الايه هو الفرع ومثل ذلك بالوضوء مع التيمم فإن مشروعية الوضوء فإن مشروعية الوضوء سابقة لمشروعية التيمم فلا يقاص الوضوء على التيمم دعا كلام هؤلاء العلماء يعني وبذلك أبطل قياس الشافعية الوضوء على التيمم في إيجاب النية بجامع أن كل منهما عبادة مشروعة ولا يخفى أن هذا الشرط لا يستقيم إلا في الأسماء الشرعية التي عرفت من قبل الشرع أما في الأسماء اللغوية فلا يستقيم إذ لا يعرف متى وضعت العرب هذا اللفظ لهذا المعنى والراجح في هذا جواز قياس المتقدم على المتأخر لأن القياس مظهر للحكم الشرعي وكاشف عنه وليس مثبتا له حتى نقول كيف يثبت حكم المتقدم بما هو متأخر عنه طيب هنا بيقول إيه؟ اللي البعض العلماء قالوا أو اشترطوا في الفرع أن لا يكون إيه متقدما على الإيه على الأصل يعني لا يكون الأصل نزل دليله في الشرع قبل الإيه قبل الفرع لماذا قالوا ذلك الذين قالوا ذلك قالوا أن أحكام الأول عرفت قبل أن إيه؟ يشرع الثاني فكيف نعرف حكما في الاول من الثاني فده دليلهم فاهمين؟ في حد مش فاهم؟ فاهمين دليلهم ايه ولا مش فاهمين؟ طيب يعني على الوضوء مثلا قالوا احكام الوضوء احنا نزلت قبل احكام التامن فكانت نزلت وخلصت خلاص قبل احكام الايه؟ التامن فازاي هنيجي نقيس التامن على الايه؟ الوضوء على التامن ازا كان خلاص أحكام الوضوء أصلاً نزلت قبل التامم فهنعرف إزاي حكم في الوضوء من التامم وأصلاً أحكامه نزلت قبل التامم ده دليله. ماشي ومثال ذلك بالوضوء ليه بيقول مثال ذلك بالوضوء مع التامم عشان لو ما فيش مثال للمسألة يبقى ما فيش لازمة لإحنا نذكر المسألة يبقى المسألة لا ينبني عليها عملية ولكن هم ذكروا أمثلة منها الوضوء مع الإه التام فقالوا إن مشروعية الوضوء السابقة لمشروعية التام فلا يقاس الوضوء على التام فبذلك أبطلوا لما حنفية قياس الشفيعية الوضوء على التام يعني الشفيعية قاص الوضوء على التام في إيه في إيجاب النية بجامع أن كل منهما عبادة مشروع التام واضح في إيجاب النية ليه لأن التيمم في اللغة بمعنى القصد في اللغة بمعنى الايه القصد فربنا جل قال ايه فتيمموا صعيدا طيب ففي اللغة بمعنى القصد وهو قصد مخصوص بطريقة مخصوصة ماشي لو ايه الطريقة اللي عرفنا في التيمم يعني فقالوا اللي من لفظ التيمم أصلا يعني قالوا ذلك يشترط القصد اللي هي الإيه النية أنت تقصد ايه الصعيد الطيب للايه لكي ايه تستعمله فيما هو بدل للماء وهو التامم حتى تصل. مفهوم معنا؟ وقالوا للوضوء مثل التامم في هذه المسألة فرد عليهم الحنفية وقالوا لا يا إيه لابد للفرع أن إيه أن لا يكون آآ آآ أن لا يكون متقدما على الإيه على الأصل فهمين ولا في إشكال فض الحنفية عندهم النية واجبة في أشياء ومش واجبة في أشياء فمن الأشياء اللي مش واجبة عند الحنفية إن هي فيها الوضوء عند الحالفية كده بوضوء مش و... النية فيه مش واجبة عندهم النية واجبة في الصلاة لكن مش في الوضوء جعل الوضوء جعل الوضوء مثل الغسل ومثل تطهير النجاسات سيما اصدق مش واجبة اصدق تصح يعني طب يعني كده اصباط الترتيب ولا انا اصدق لا الترتيب حاجة تانية اصباط الترتيب في خلاف اصدقى يعني لو حد لوحد يعني هيعمل افعال الوضوء هم... ما هو يعني ممكن يعني ما هو ممكن اصلا ممكن يكون حنفية عشان كده قالوا يعني هو لو اتوضى مش محتاج نيه يعني هو ماشي ممكن يكون ده من ادلتهم يعني هو مش محتاج نيه هو لو اتوضى بالطريقة دي هو مش محتاج نيه تفهم قصدي ممكن يكون دي من ادلتهم بس هم يعني جعلوا يعني الحنفية عندهم تسائل مش تساهل يعني تيسير شوية في مسألة النية في ان في اشياء هي ما تتعملش الا بنية فمش لازم نشترط النية هو نية وبرده اللي في اشياء يعني مثل تطهير النجاسة انت لو طهرت النجاسة مش محتاجت طهارة تاني خلاص تصاح فما عندهم كده قواعد في المسألة وحملوا بقى الاحاديث على إنما كملوا الأعمال بالنيات كده يعني حملوا بعض الأحاديث على كده في نصدي ولكن يعني الراجح قول الإيه قول الجمهور مع عدم الوسواس يعني في مسألة اللي هو اشتراط النية في في العبادات يعني ولا فبيقول إيه من الحيثة لا يخفى أن هذا الشرط وهقولها دلوقتي لا يستخيم إلا في الأسماء الشرعية المهم ما يقوله بقى والراجح في هذا جواز القياس المتقدم على المتأخر ليه يبقى لأن القياس مظهر للحكم الشرعي وكاشف عنه وليس مثبتا له حتى نقول كيف يثبت حكم المتقدم بما هو متأخر عنه يبقى يجوز قياس المتقدم على المتأخر لماذا؟ لأن القياس وإحنا قلنا دليلهم إيه قالوا للأحكام عرفت في الأول قبل أن ينزل الدليل بالثاني فاحنا نقول القياس مش هو اللي اللي مثبت الحكم ولكن هو مظهر للحكم الشرعي وبيظهر لنا الحكم الشرعي كذا ولكن الحكم الشرعي نفسه ثابت قبل إيه قبل أن ينزل الدليل الثاني أو الدليل يعني على الح على الحكم التاني. فهمون معنا؟ مم. عايز كريم ولا؟ مش هي المشكلة حتى الأول النسبة وصل بعد كده. هذه نو ده دا الدلي دا الرد التاني. ماشي بس الرد الأول القياس أصلاً مش بيثبت الحكم. والقياس بيض بيظهر, بيظهر لنا الحكم الشرعي. فهمون معنا؟ ويكشف علينا. ولكن الحكم مش موجود بس نحن اللي مش عارفين فعايزين ايه حاجة توضح لنا هو حكمه ايه فجي القياس لنا مش اثباتا ولكن ايه كشفوا اظهروا الراد التاني بقى ايه الامير بيقوله ثم ان اضافة شروط وقيود على حكم سابق ليس مستغربا في الشريعة فلا يمتنع ان تكون النية ليست شرطا في الوضوء في أول الإسلام ثم اشتطرت بعد نزول آيات التام يعني ما فيش مشكلة اللي, اللي في الأول ما تشترطش أشياء ثم ما تشترط بعد إيه بعد فترة مجي ثال يبقى الراجع يعني الآية المختارة يعني اللي هو إيه اللي هو يعني الشرط ده لا ليس في الفرع يعني لا يشترط في الفرع أن يكون إيه آه آه يعني لا يشترط في الفرع إلا يكون متقبلًا على الإيه على الأصل يعني عادي طلعم القياس صحيح يبقى إيه يصحح ثالثا الشرط آه هو الشرط التاني آه نشل طيب ثالثا شروط الحكم المراد بالحكم هنا الحكم الثابت في الأصل لما عليه يبقى الحكم الثابت في الأصل اللي نحنا بنقيس عليه زي الخمر كذا نقيس مثلا النبيذ على الخمر بالأصل إيه بالحكم الثابت في الإيه في الخمر مثلاً أن يكون حكماً شرعياً عملياً. بقول شرط أن يكون إيه حكماً شرعياً عملياً. فشرعياً شيلنا منها العقلي والإيه واللغوي. فأل لا ولا لغوياً يعني كلمة شرعياً تشيل العقلي واللغوي. لأن الحكم العقلي لا يثبت بالقياس واللغوي وإن أمك ثبوته بالقياس لكنه ليس القياس الشرعي. المصطلح عليه عند العلماء العقل هنا قصدهم بال الحكم المنطقي يعني فالحكم المنطقي لما الناس بيقولوا يعني دوت قصدهم بيه الحكم الواضح يعني فده مش بيقراص ده هو واضح أصلا يعني بديه يعني بديه عقلا يعني لا لا لا يمكن لعاقل أن يخارفه ماشي زي مثلا يعني الحاجات اللي الواضحة يعني, اللي ضد يعني النقدان لا يجتمعان ولا يرتفعان الحاجات دي. ماشي ومعنى قبلهم عمليا أي ليس من الأحكام الاعتقادية اعتقاد وجود الله واتصافه بصفات الكمال وثبوت الجنة والنار والبعث والجزاء هذه أحكام عقدية لا مدخل للقياس في إثباتها وإنما تثبت بالتوقيف يعني لحجم العقدية دي بالتوقيف ربنا بيقولها لنا فبنؤمن بيها ما فاش مدخل للقياس ثاني شيء ثاني يعني شرط أن يكون باقيا غير منسوخ فالحكم المنسوخ لا يجوز إثبات تو مثله في الفرع بطريق القياس يبقى يعني أن يكون باقينا غير من ده في الحقيقة شرط في الايه شرط في الأصل ماشي أو في حكم الأصل تمشي الحال برضو يعني ايه يعني شرط في تحريم مثلا كذا فتمشي الحال يعني مش مفك وقول بعض العلماء الحكم المنسوخ لا يجوز القياس عليه فيه تساهر في العبار فإن الحكم ليس مقيسا عليه يعني هو بيقول يعني الأفضل معبر بقول أن يكون باقيا غير منسوخ من اللي احنا نقول اللي هو الحكم المنسوخ لا يجوز القياس عليه ليه عشان اللي بنقيس عليه ده هو الأصل مش الحكم مش الحكم في درسهرهم في العبارة فإن الحكم ليس مقيسا عليه بل الأصل هو المقيس عليه وهذا التعبير ناشئ من عدم الالتزام بالمصطلح يعني اللي قالوا هذا التعبير ما التزموش بالمصطلح إلى الأصل هو المقيس عليه ولكن عندهم من الأصل يطلق على المقيس عليه ويطلق على حكم الأصل فهو كان اصطلاحهم إلى الأصل إلا بمعنى حكم الأيه بمعنى حكم الأيه ولكن ينبغي أن يسير المؤلف على أحد هذه الإطلاقات يعني ما يكون حد يؤلف كتاب أم حاجة يسير على إطلاق وما يخلفوش ولا يعبر بهذا اللفظ مرة عن المعنى الأول ومرة عن المعنى الثاني فيوقع القارئة في الحيرة يعني ينبغي للمؤلف اللي هو يمشي على وطيرة واحدة ما يعبرش عن مصطلح في نفس الكتاب بتاعه ب بحاجة ويعبر عن مصطلح اخر بحاجة كبيرة بفضل يا مش شو بس هتورى شوية دي الليال ديانا السياسة خبر انه الحكم الشرائيه وكاشف من عمه وليسه نثبتا لك م. طب يعني ازاي مثلا يعني قبل كده لما ارينا مثلا اللي قلت مثل على الخكم النبيض طب مع النبيض داتنا اثبتنا الليه حكم التحريم تياسا على الخمر النبيض مش ننصص عليه لا أصدق مثبتا له يعني أصدق يعني أصدق يعني مش هو القياس مش هو اللي حرم أو هو اللي اللاباح هو أظهر لنا الحكم الشرعي اللي هو أصلا مثبت عند الله عز وجل ومثبت بالنص أو بالكذا بس إحنا مش عندناش نص دلوقتي إحنا مش خيئين النص تفهم فاحنا بنظهر هذا إيه؟ يعني دلوقتي يعني مثلا ممكن يبقى العالم مش عارف يوصل للدليل ماشي؟ ولكن الدليل نفسه موجود ماشي لا لا مفاش دليل خالص يعني؟ لا ممكن يقول مش عارف يوصل للدليل يعني مثلا زي موضوع النية هنا انا دلوقتي بقول انما الاعماله من يدى دليل على وجوب ووجوب. انت قلت ليه لا ده مش دليل ماشي فاختلفنا مع بعض وممكن يبقى المسألة ملتبس علي ففي الحقيقة ممكن يدى تبقى دليل وخلاص يبقى نية ولكن انا مش عارف فهم قصدي والمسألة ملتبس علي ولكن عندي اللي إن إن في واضحة فواللوضوء زي تامم في المسألة دي إلا يخللوضوء مختلف على التامم في مثل هذه المسألة فقصت الـ الوضوء على التام مثلا كمثال يعني في هذه الأداء فوش مشكلة ينفع يعني فهذه بس ينفع على أساس إيه القياس كشف للحكم اللي هو ربنا جعله في الوضوء قبل ما ينزل تام فماظ بيقول لا انا بقى نقول يعني في حاجات اللي ما فيهاش دقيق كمثال زي الماده اللي هو ذكروا ان هو ان بيقولوا بالضروره فلما ال مع الفاتره بقيت الاخطار في العائده غير المصروفات الحقيقيه طالما هي منصوبه عليها وما فيش دليل تاني ينفعها في نهاية الاخطار الضريبيه يعني لا دي تخش في الاخطار الضريبيه قياسا على الـ على الـ على الاخطار على يعني بس يعني على اللقاء اللقاء اللقاء اللقاء حاجة هي متأش دليل وهو دليل تاني حتى يعني مش خافي العالم يعرفش يوصدو وهلحقناها بالأصلاف الرواية بالكياس لأنها تبتنا لأحكم أصلاً ما كانش موجود لمجرد الكياس على الاشتراك في العيلة سواء بها الطعم أو يعني إلا إلا عمدت أجمعات عشان كده مثلا المغادير يقول ليس مثبت يعني في حاجة في حاجات بيثبت لها الحكم بالكاس او انا تشفيت طبعا هو قصده هنا بليس مثبت مش اللي انت قصدك بيه يعني لا, لا مش عارف الاصطلاح انت يعني ايه هو اصطلاحه مثبت مختلف عن اصطلاحك مثبتان في مساه البر وال هو اصطلاحه في مثبت يعني مش مش هو اه ليس مشرعا يعني فقصدي فقصده بمثبتها هنا يعني ليس مشرعا للمسألة ولكن احنا عرفنا ب الايه ان الحاجه الفلانيه فقصدي فهمت كده ولا في اشكال يعني يعني الرز العدس مثلا ماشي هل نزل تشريع بأن العدس إيه إيه مثلا في في لازم يدا بيد مثلا بمثل ما نزلش فهي ولكن القياس عملنا إيه؟ كشف لنا وأظهر لنا اللي الشرع يجعل ده مثل ده لكن مش هو ما تشريع بيه فهو قصده كده يعني قصده بمثبتة لنا مشرع كده فهمت ولا فهمش طيب احنا فشنا نرد فيهم؟ ان يكون باقيا غير منسوخ؟ طيب ونقل عن بعض الحلفية انهم أجازوا القياس على ما نسخ حكمه ولكن ليس في اثبات الحكم المنسوخ نفسه للفرق بل لاثبات بعض شروطه او قيوده او صفاته الاخرى ومثلوه بقياس صيام رمضان على صيام عاشوراء في جواز صحته بنية من النهار قبل الزوال فصيام عاشوراء كان واجبا ونسخ وجوبه برمضان ومع ذلك خاص صوم رمضان الذي هو فرض على صيام عاشوراء الذي كان فرضا في صحته بنية من النهار فأنكر الجمهور هذا القياس وتمسكوا بحديث لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل أو في رؤية لمن لا يبيت لمن لم يبيت الصيام من الليل هنا الراجح في المسألة دي قبل الجمهور ليه؟ لأنه لا قياس مع النص ماشي؟ طيب ولكن بقى لو لا يوجد نص معارض زي المسألة دي فهل كلام الحنفية وجيه ولا لأ يعني لو افترضنا اللي ما فيش نص معارض معارض أو يعني نص معارض لهذا القياس يعني لو افترضنا عندناش حديث لا صيام لمن لم يبيت ميته وبالليه وبالليه وعندنا اللي النبي صلى الله عليه وسلم أجاز فيه الصيام بعد الفجر مغرض حديث في كده يعني مع ايه? مع انو كان واجب يبقى في الحالة دي القياس يصح ولا ما يصحش? ها? ما فيش نص يبقى يصح. في خلاف زي ما انتو شايفين بس ايه? يعني يظهر يعني اللي هو ايه? القياسي ايه? يصح. فيبقى ممكن يعني ممكن يقاس على ما نسخ حكمه ولكن مش في إثبات الحكم المنسوخ نفسه للفرح عشان خلاص هو نسخ بل إثبات بعض شروطه أو قيوده أو صفاته الأخرى لو كانت إيه يعني منضبطة مع القياس يعني هذه الشروط ماشية طبيعية مع شروط القياس اللي احنا مشتلطينها للقياس خاصة العلة ماشي عشان أهم شروط في القياس هي شروط العلم طيب ثلث شرط في الفرع في, في الحق أن يكون ثابتا بنص أو إجماع أو اتفاق من الخصمين المتناظرين فإن كان ثابتا بنص فيجوز القياس عليه وإن خالف فيه من خالف أنا حتى رفيق لاب العلماء علماء في هذا النص مثل قياس سؤر الخنزير على سؤر الكلب في النجاسة ووجوب وصله سبعا يبقى هنا في بعض العلماء دي فيها خلاج العلماء هل يقاس سؤر الخنزير سؤر الخنزير يعني الحديث يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحدهن بالتراب فالولوغ اللي هو اسمه السؤر السؤر يعني اللعاب بتاع الكلب يلمس المياه اللي فيها اللي هي في الإناء أو في الحوض أو كذا فده اسمه سؤر الحيوان يعني فلو الخنزير شرب مثلا من حوض مية او من اناء هل يكفي اللي احنا نغسله مرة احدة ولا يجب نغسله سبع مرات احدهنا بالطرابي قياسا على الكلب خلال بالعلماء بعضهم قاس سؤر الخنزير على سؤر الكلب في النجاسة وجوب غسله سبعة وبعضهم ايه مقاسي طبعا في مسألة النجاسة إيه في يعني أذلة في القرآن تدل اللي هو رجس فإنه إيه رجس أو لحمة خنزير فإنه إيه رجس فالآية نفسها تدل على النجاس ولكن في مسألة بقى وجوب غسله سبعة في بعضهم مأقوس بعضهم إيه مقص طيب لو أنا مقتنع بالقياس يبقى يبقى في الحالة دي إيه آه آه يعني الصحاح عند قسيب يقول زين أنا أخيص حتى لو غيري بيقول بغيره فصور الكلب ثبت حكمه بحديث صحيح وخالف فيه الإمام مالك وقال إن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب من, من ولوغ الكلب تعبدي لا لأجل نجاسته ماشي ف فده الوقتي لو واحد عايز يقيس صور الخنزير على صور الكلب في النجاس يعني نفترض ما عندوش الايه اه ما عندوش الايه الاية مسلا بتاعت الايه نجاسة الخنزير يعني والكلب عنده نجس بدليل اذا يلغى كلبه في اينا اي احدكم فده يقسروا سبع مرات احدونا بالترابعة ده الدليل الايه العلماء قالوا فيه نجاسة الكلب. قالوا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بغسله؟ سبعا إحنا بالتراب. لا نجد حكمة وعلة لهذا إلا النجاسة. فاستدلوا بذلك على نجاسة إيه؟ الكلب؟ بعضهم استدل بهذا الحديث على نجاسة لعاب الكلب. بس عشان الحديث قال إذا ولغ الكلب فينا يحلى. وبعضهم استدلوا هذا الحديث على نجاسة الكلب كله هذا رأيه الشفعية والحنابلة وقالوا للعاب جزء من, من الكلب فطالما اللعاب ناجس يبقى كل الكلب ناجس مستدلوا كذلك بالأحاديث التي تحرم وجود الكلاب في البيوت وكذا وكذا وقالوا إيه؟ هذا من أجل نجاستها وتنجيسها للأماكن دي ماشي وفي رأي ثالث اللي هو رأي الملكية قالوا اللي إيه اللي, اللي ممكن توجد علة غير علة النجاسة لا نعرفها ماشي لا الحديث إذا لغب الكلب لا هو يتكلم عن الحديث إذا لغبوني فينا أحدكم فليه فقالوا اللي ممكن يكون في علة لتطهير الإنياء يعني سبع مرات أحذنها بالتراب غير النجاسة لا نعلمها وممكن برضو يكون في علة في مسألة البيوت غير النجاسة ومنها للملائكة لا تدخل الكلب فيه بيت فيه كلب فالإي العمات تاني قالوا أما هالملائكة لا تدخل لنجاسة الكلب فهو ينجلس المكان برضو ماشي فال فالملائكة قالوا لا قالوا إحنا ما عندناش أدلة تدل على النجاسة ما فيش نص قال لها عشان نجاسته مثلاً ف. قالوا الامر تعبودي فبقوا يجيبوا الغسل سبع مرات احداؤنا بالطراب ولكن تعبودا ماشي؟ مش لاجل الايه النجاسة فدي مسألة فيها خلاف بين العلماء، طيب جيت انا عندي اللي هو من اجل النجاسة فقسط الخنزير عليه في النجاسة ماشي؟ او قلت الخنزير نجس والكلب نجس فإيه؟ فبجامع اللي هما الاثنين نجسين أقيس الخنزير على الكلب في وجوب غسله سبعا يعني عندي الخنزير نجس بدليل الآية فإنه رجس وعندي الكلب نجس بدليل الحديث دارة كالفران الأدلة اللي احنا قلناها فأقيس الخنزير على الكلب في وجوب غسله سبعا يعني طالما الكلب هيخسسها مرات إحدى أنا بالطراب فأقيس الخنزير عليه طب هل ينفع أقيس حتى لو في مخالف لحكم الأصل آه ينفع أقيس حتى لو في مخالف لحكم الأصل طالما أنا مقتنع بالإيه؟ بالحكم دا ود فاهمين ولا لا آه عالم زي ما مالك هنا يعني في مسألة النجاسة بتاعت الكلب إيه الموضوع إيه؟ المغنقب هو حسنة النهاردة والليك فهمين ولا فحد مش فاهم؟ لا حد مش فاهم يقولي. طيب وإن كان ثابتا بالإجماع فقال بعض العلماء لا يقاس عليه ما لم يعرف مستند الإجماع لأن القياس لابد فيه من معرفة العلة ولا تعرف إلا بمعرفة النص الوارد في حكم الأصل والصحيح جواز القياس على ما ثبت بالإجماع لأنه لا يمكن أن يثبت الإجماع إلا لنص صريح واضح أو لعلة معتبرة شرعا يبقى, إيه؟ يبقى, قالوا فإن كان ثابتاً يبقى قالوا أن يكون ثابتا بنص أو إجماع فيتكلم على مسألة الإجماع فهو يرى جواز القياس على ما ثبت بالإجماع فبعض العلماء يرى عدم القياس على ما ثبت بالإجماع إلا إذا عرفنا دليل الإجماع واستدل بكده قال إلا إحنا لابد من معرفة العلة ولا تعرف العلة إلا بمعرفة النص الوارد في حكم الـ الأصل فنقول لا مش لازم عشان العلة لا يلزم أن تعرف من النص لا يلزم العلة أن تعرف إيه من النص بل ممكن تعرف من النص وممكن تعرف من غير الإيه من غير النص وإن شاء الله هناخد بعض المرة الجاية مسالك العلة يعني زي نعرف نوصل للعل ماشي فهم قالوا لابد ايه من معرفة عشان نعرف العلة لابد من معرفة النص الوارد في ايه في ايه في حكمه ودي مش لازم ممكن نعرف العلة من غير ما نعرف النص الوارد الحاجة التانية اللي هو الاجماع عن نص بس الايه بس النص ده احنا ممكن يكون مش واصل لنا كواحد عندي نظر استدلال ولكن هو في الاخر عن نص هفهم المعنى ولا فيش كاله واما اذا كان حكم الاصلي متفقا عليه بين الخصمين يبقى ان يكون ثابتا بنصنا واجماعوا اتفاق من الخصمين ومتنظرين الثالثة دي بقى إذا كان حكم الأصل متفقا عليه بين الخصمين ولا يعرفان له دليلا من كتاب ولا سنة فقيل يصح القياس على هذا الأصل بين الخصمين ليقنع أحدهم الآخر برأيه كما يحصل بين المقلدين لمذهب واحد إذا عرفوا نص إمامهم في مسائل فأراد أحدهم أن يقيس على تلك المسائل فيمكنه ذلك لأقناع خصمه المتفق المتفقي، معه في المتفقي معه في حكم الأصل وكذا بين مقلد المذاهب المختلفة إذا اتفقت مذاهبهم على حكم الأصل المقيس عليه ولم يعرفوا دليله والصحيح أن القياس نوع من الاجتهاد ولا يجوز أن يشتغل به من لم يبلغ رتبة الاجتهاد فالذي يعرف مذهب إمامه ولا يعرف دليله ليس له أن يقيس على أصل لا يعرف دليله إلا أن يكون قياسا بنفي الفارق مما يشترك فيه جميع العقلاء فهنا بيقول إيه بيقول اللي في بعض العلماء قالوا يشترط أن يكون ثابتا بنص الأجمع أو اتفاق بين الخصمين المتناظرين فيعني فالاتفاق بين الخصمين المتناظرين هذول ولا يعرفاني له دليلا من كتاب ولا سن لا هو مش لازم يعني ممكن طبعا لا يعرفاني له دليلاً من كتاب ولا سن واللي هو الإيه اللي هو الحكم الأصل ده وممكن كمان يكون يعرفه بس ايه بيتنظره فمجتهد مع مشتهد آخر مثلا فلما استدل المجتهد الأول بدليله المشتهد الآخر بيتنظر معه لم يقتنع بدليله ماشي فالمجتهد الأول رأى أن المجتهد الثاني متفق عليه في حكم أصل غير, الإيه؟ غير الفرع اللي احنا بنضغر عليه غير حكم الفرع اللي احنا ايه عند الراي فقاس الفرع عليه قياسا يقتنع به المستهدي الثاني فيصح هو دلوقتي مستهدين اثنين ماشي ف جه المستهدي الاول ميستدل بايه ب بي b b b návštěvista týni v říře řekl důvěr všestěvista týni mávte našel jeho důvěr f řekl tady jsem jsem jsem jsem jsem jsem jsem jsem jsem jsem jsem jsem هل سيكون ثابتاً من نص وليس بالترابط من الماضيين تخش في المعرفة أنا أفهم هو بيقول كده يعني أيه. طيب هو بيقول إيه بقى فقيلة يصح القياس على هذا الأصل بين الخصمين ليقنع أحدهم الآخر بإيه؟ برأيه وبعدين قال كما يحصوا بين المقلدين لماذا أبو واحد بعدين قال إيه الصحيح المقلدين ما ينفعش إيه؟ يقيسوا أصلاً ولا يدخلوا في القصة دي؟ ايوه بس ممكن يكون هم مش مقلدين بحت يعني ممكن يكون صاحب نظر واستدلال وفاهم مذهب المذهب كويس وعنده نظر واستدلال في المسائل ولكن مش قادر يوصل لحكم الايه الاصل هو صاحب نظر واستدلال التاني مفهوم عنه لا مش هازلت بالحكم هو هيقنع بالمخالف اه منظرة فصح منه يعني ماشي. وأما إذا كان حكم الأصل كثبت بالقياس واتفق الخصمان على ذلك الحكم وهما مجتهدان فهل يجوز هل يجوز لهما القياس عليه يبقى كيف مسألة تانية لو حكم الأصل ثبت بالإيه بالقياس فهل يجوز القياس عليه ولا لأه اختلف العلماء في ذلك الصحيح عدم جواز القياس على ما ثبت بالقياس لأنه إذا عرف دليل الأصل في القياس الأول فينبغي أن يقيس عليه مباشرة بلا وسطة وإن لم يعرف لأنه إذا وإن لم يعرف دليل الأصل في القياس الأول فلا يجوز القياس يعني قالوا إيه أنا دلوقتي قص النبيذ على الإيه على الخمر في تحريم لعلة الاسفر فهل اقيس حاجة على النبيذ يجوز يعني وما قصهاش على الخمر فكثير من العلماء قالوا لا يجوز لماذا لانا لو عايز اقيس اقيس على الخمر فلو لقيتها مش تمشيش مع الخمر يبقى انفعش تمشي ايه والكلام ده صحيح خاصة في ايه في القياس الخفي عشان كده احنا هنفتح باب الايه اللي ممكن نوصل بعد القياس ده للتالت لللي مش زي الاول فلا يا صح فلو انا افترضت مثلا للحاجة الاصلي يعني والفرع وقسط قياس خفي والفرع إيه؟ مش زي الاصلي قوي بس شبيه قريب وجيت بعد كده قسط على الفرع بقياس خفي تاني فكده انا هوسع المسألة فممكن في الحالة دي الاقي ايه القياس التالت ده بعيد عن الاصل ماشي ولذلك فايه فالاصح يعني خاصة في القياس الخفي اللي احنا نرجع للاصل الاصل هو ده اللي انقص عليه اللي خلالي نقص على الفرع طالما العلة واحدة ماشي وايضا فان العلة التي لاجلها ثبت الحكم في الاصل في القياس الاول إن كانت موجودة في الفرع في القياس الثاني فهم بغي أن يقاس هذا الفرع على الأصل الأول بلا سطر وإن لم تكن موجودة في الأصل يعني فلا يصح القياس حين إذا يعني إيه يبقى إيه المسألة الحالين نقصها نقصها من الأصل مش نقصها من إيه من الفرع نفس الكلام منه. ماشي؟ وقد بنى الماور هذا الخلاف على اختلافهم في تعليل الحكم بعلتين فمن أجازه أجاز القياس على ما حكمه بالقياس مع اختلاف العلة ومثاله قياس الأرز على البر في تحريم التفاضل بعلة الكيل ثم يقيس الموز على الأرز بعلة كونه نبتا لا ينقطع عنه الماء وبعلة كونه مطعوما فالعلة الأولى غير موجودة في البر والثانية موجود انا يعني يعني بس الكلام ده ايه مش قوي قوي يعني هو ممكن ايه هو بيقول ايه اللي هو المثال يعني لكن الاول نتكلم في كلام الماوردي كلام الماوردي بيقول ايه ما الماوردي هذا الخلاف على اختلافهم في تعليل الحكم بعلتين يعني انا لو انا عللت الحكم بايه بعلتين فمن أجازه أجاز القياس على مثله حكمه بالقياس مع اختلاف العلة طب الاول ايه تعليل الحكم بعلتين تعليل الحكم بعلتين يحتمل أن يكون المقصود به اجتماع العلتين فيقول حتى يعني العلتين مجتمعتين مع بعض عبارة عن علة إيه واحدة زي المثال يعني كالعلة الوحدة زي المثال اللي احنا قلناه ما شيخ الإسلام قال اللي إيه اللي علت اللي هي تحريم التفاضل في الربا قال إيه الكيل أو الوزن مع الطعمة فجعلها لابد من اجتماع العلتين حتى تكون العلة الواحد. ال اللي, اللي من خلالها هن إيه؟ هنقيس عليها. ف ف إيه؟ فذا معنى يعني لو كان مقصود باجتماع العلتين ففي الحالة ديت مش هينفع بعض ليه؟ عشان هم العلتين كعلة واحدة فنعمل نتعامل معهم إيه؟ علتين كعلة واحدة. ففي الآخر مش هينفع إلي أنا أقيس على الأصل بعلة واقيس على الفرع بعلة تانية أنا في الآخر هقيس على الأصل بعلة اللي هي العلتين أكد هم إلا واحدة مشتماعتين يعني وهقيس على الفرع برضو لو حبيت اقيس على الفرع مش هينفع أقيس إيه بالgence اخد علة وستوعد علة لأ إبقى برضو لازم اقيس على العلتين مجتمعتين ففي الحالة دي ايه؟ في الحالة دي بقى اقيص على الاصل ما قص على ايه؟ على الفرع فهمين؟ ولا انا بقول كلام مورا غريفي؟ فهمين؟ <تصفيق> عاليش والقياس بقى ايه؟ خير موما تقرم عليكين هي؟ وما تقرم علا واحد اعتبر مع الا واحد في الحالة ديه اقيص على الاصل ايه اللي خلينا اقيص على الفرع؟ فهم؟ طيب الايه او لو قصده مع إيه؟ لو قصده بقى لعله اصل القانون هي هي لا انت في المثال يعني اه في مثال واقيله ولا في المثال اللي قلته في المثال بتاعه الهوربو هل لعله ان احنا نتكلم على مساله اختلاف الايه العلة. قصدي ان تعليل الحكم علتين الحكم علتين برده ممكن يكون مقصود به هذه العلة او الاخرى زي ما أقول العلة في الربا بالتفاضل في حرمة الربا بالتفاضل الكيل أو الوزن يعني يا دي, يا دي ودي تنفع برضه ماشي بس هي تنفع بس مش معناها اللي ينفع الحكم بالقياس مع اختلاف العلة واللي أنا أقيس من الفرع وما أقيس من الأصل ليه؟ عشان أنا لما بقول الكيل أو الوزن العلة الكيل أو الوزن هو في الحقيقة الكيل أو الوزن مرجعهما لعلة وهي إيه وهي اللي أنا أعرف قيمه فكان زمان بقيمه بالكيل قيسوا يعني ميجر يعني ماشي كان زمان بيقدروا يق... يعملوا الميجر ده أو التقييم ده بالكيل وق اختريعت حاجة تانية بقى الوزن مثلا يعني ماشي فالعلتين هما علتين يعني الكيل او الوزن يعني ده او ده بس ده او ده ليه عشان يرجعوا لعلة وهي اللي حاجة عرف قيمها يعني مفهوم معنى فبرده في في الحالة دي برده يبقى انا لو هقيس اقيس على الاصل برده ايه اللي خلينا اقيس على الفرع طب المثال بتاع عبابي ليه ومثاله قياس الأرز على البر في تحريم التفاضل بعلة الكيل مناشي ثم يقيز الموز على الأرز بعلة كونه نبتاً لا ينقطع عنه الماء أو بعلة كونه مطعم الأولى دي بعيدة فسيبكم منها نقول بعلة كونه مطعم فالعلة الأولى غير موجودة في البر والثانية موجودة ماشي نقول ماشي بس إحنا كده لا نوافق على هذا الايه القياس عشان أنت الأصل عندك البر فإيه فتعاملت مع الأرز بعلة وبعد كده رحت تعمل بعلة تانية ما فهم فعش ايه البور. خلاص يبقى هي ايوه بس في الاخر يبقى هتقيس الارض على البر بعلة الطعمة لو انت مقتنع بعلة الطعمة وتقيس الأر... المواوزة على الارض بعلة الطعمة ولكن نفرد انت مش مقتنع بعلة الطعمة مقتنع بعلة الايه الكيلة مثلا ففي الحالة دي هتكمل على الكيل ما ينفعش هي تاخد حتة كيل وبعدك تاخد حتة طعمه تتمشي على أثيرة واحد فاهمين ولا لا طيب رابع هم هم هم في قول ان الوزن زي الكيل ولا يعني ايه الوزن زي الكيل اصدق ايه اه نفس الوزن او الكيل اه طيب ما هيكده يبقى اي حاجة الوزن يبقى دا يبقى دا يبقى جسد تقض يعني مزد ومزد اه في رأي بيمكن المختار اللي يجوز في التفاضل الكيل او الوزن مع الطعم يعني يكون بيوكال بي او يتوزن وكمان يكون مطعومة يتاكل يعني لا التخزين ده بقى الملكية هم اللي اشترطوا بعد العمال اشترطوا ولا والادخار هو الذهب لا الزهاب والفضة علتهم اللي الثمانية إحنا الله أربعة حاجة والاتنين حاجة تانية طي. ايه؟ طيب إيه علتهم الثمانية دوش الثمانية أربعة أن يكون حكم حكم الأصل معقول المعنى أي معروف المع العلة يعني له علة والعلة معروفة فإن كان فيما لا يدخله التعليل يعني يعني أمر تعبدي يعني فلا يجوز القياس وحين عليه عليهن. قال العلماء الأحكام التعبدية لا يجري فيها الإِه للقياس. مش أصدوم بالكلمة الأحكام التعبدية يعني العبادات أصدوم بالأحكام التعبدية دي يعني الأحكام التي لا نعرف لها علّ. او التي لم يعرفنا الشرع علتها فدي توقيفية تعبودية طب بعض العلماء قال القياس لا يجري في العبادات حاجة من اثنين يئما اصده بالعبادات يعني الامور التعبودية بالمعنى اللي احنا بنقوله دوت يا يئما اصده ان اصل العبادة لا تثبت بالقياس ولكن تثبت بالايه بالنص ولكن الشروط والموانع والصحة والفساد ونحوها من الصفات فقد يثبتونها بالإيه؟ بالقياس وكتبوهم العلماء يعني مليئة بالأمثلة ومن ذلك قياسهم يعني جلسة تشاهد الأول على الأخير في الوجوب بعض العلماء عمل كده مع اللي ممكن يقال قياس مع الفارق لأن النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة التشاهد إيه؟ تركها وصل إيه ساكدتين إيسا وأما في جلسة في الجلسة الأخيرة في يعيد الرقعة كلها لو إيه لو ترك وقياسهم نسيان الرقعة على نسيان الرقعتين فده إجمع من العلماء اللي هم بيقيسوا نسيان على نسيان الرقعتين النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر صلى رقعتين وسلم ثم قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال الله صلى الله ما قصرت وما نسيت ثم نظر إلى أصحابه فأماء نعم ما يقوله ذو اليدين يعني صواب يعني أو يعني اللي ذو اليدين أماء بكسوف كده ذو اليدين كلام صح فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصله فقاس العلماء إجماعا الرقعة الرقع رقعتين يعني لو واحد صلى ثلاثة ونسي رقعة يصلي رقع وقياسهم سجود التلاوة على سجود الصلاة في اشترات الطهار ده برضو خلاف بن العاماء قاس سجود التلاوة على سجود الصلاة في اشتراط الايه طهار. فقال احنا ما نعرفش ما جاش نص بيه بوجوب التطهر لسجود التلاوة ولكن سجود التلاوة ده السجود جزء من الصلاة وبرضو إحنا شفنا اللي في سجود الصلاة يشترط الطارة فبالتالي إيه يشترط الطارة في سجود إيه ابتلا وفي خلاف الموضوع في بعض المعقبة وقياس مع الفات وقياسهم من تجاوز الميقات إذا لم يجد الشاه على المتمتع إذا لم يجدها فيجب عليه صيام عشرة أيام يعني بعضهم برضو خاص اللي واحد تجاوز الميقات طيب الأصل اللي هو إيه يدبح شاه طب قالوا إذا لم يجد الشاه يعني مش لاي الشاه فقالوا إيه يجب عليه الصيام عشرة أيام قياسا على المتمتع وقياسوهم صيام القضاء على صيام رمضان في وجوب النية من الليل وده برضو أظن إجمع بالعلماء أو يعني إلا الحنفية يعني العلماء اللي قالوا وجوب صيام رمضان هيقولوا بصيام القضاء برضو اشترط فيه وجوب النية برضو مفهوم معنا؟ العلماء هقولوا كده هقولوا كده. وقياسه الحلي على الثياب والمسكن في عدم واجب الزكاة. بعض العلماء قص فعلا كده. وغير هذا كثير جدا. فيبقى القياس لا يجري في العبادات مش المقصود به اللي ما فيش في العبادات قياس. يعني ما فيش في باب العبادات قياس ما فيش كده. ولكن المقصود به حاجة من التنينية. إما القياس لا يجري في الأمور التعبدية المقصود الأمور التعبدية. يعني الأمور التي لا تضضح علتها أو الـ يكون المقصود بـ زي ما قال هنا أن أصل العبادة لا تثبت بالـ بالقياس فهم معنى؟ يعني عبادة تثبت بالنص ليش بتثبت بالقياس؟ بيقولوا مثال ما ليس معقول المعنى، هو كان بيقول إن يكون الحكم الأصل معقول لإيه المعنى؟ فبيقول مثال ما ليس معقول المعنى أن الصلاة فرض عند غروب الشمس، فلنقول نقول إنها فرض عند طلوعها قياسا على إيه؟ على الغروب. طبعا هي إيه الصلاة مش فرض عند طلوع الشمس؟ طبعا هي فرض عند إيه؟ عند طلوع الفجر. طبعا دي واضحة يعني مش محتاجة يعني فالصلاة الجنازة على القبر جائزة فلا نقيص عليها صلاة النافذ ولكن ممكن بعض العلماء يقول اللي ده معقول المعنى في أنه قياس مع الفارق يعني معقول المعنى اللي صلاة الجنازة على القبر جائزة لأنها تناسب هذا المقام يعني أما صلاة المثلة مطلقا فقياس مع الفارق أفهم ما معنا؟ خاصة بقى في أحاديث في مسألة الإيه اللي ما نصليش في القبور وكده يعني طيب رابعا شروط العلة فات كان كده؟ هم؟ ساعة؟ امم كمل ولا ايه ولا ناخد نحو كمل طيب شروط العلل اكثر الاسوليون اوصليين يعبرون عن الوصف الجامع بالعلل دلوقتي مفروض عشان تقيس الفرع على الاصل يكون في وصف جامع فاكثرهم يعبرون ايه عليه بالعلل ثم يذكرون من شروط العلة أن تكون وصفا مناسبا وهذا لا يستقيم على قول من يرى جواز الاستدلال بقياس الشبه وقياس الدلالة لأن الوصف الجامع في هذين القياسين هو الشبه في الأول ودليل العلة في الثاني ولا يشترط لهما ظهور المناسبة فالوصف الجامع الذي هو ركن من أركان القياس قد يكون علة وقد يكون دليل العلة وقد يكون وصفا شبهيا كما سيأتي طيب طبعا ايه عشان نفهم كلامه محتاجين نفهم ايه ايه معنى قياس الشبه وقياس الايه الدلالة هم العلماء قسموا قياس من جهة الى قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الطرد فقياس العلة اللي هو العلة في ظاهرة واضحة أنها مناسبة للإيه للحكم زي القياس الواضح يعني لو القياس الجلي أو القياس المساو فمثلا في إيه ضرب الإيه حرمة ضرب الإيه الوالدين قياسا على حرمة قول عفو لهمة بعلة إيه إذاء حرمة إذاء الوالدين العلة الإذاء يعني ماشي فالعلة دي واضحة يعني في المسألة برضو ايه قياسي النبي على الخمر في علة الإسقار فدي واضحة وواضح فيها مناسبتها للحكم ايه معنى المناسبة يعني ان يظهر فيها ان تكون مظنة مضن تحقيق حكمة الحكم والغرض المقصود من تشريع يعني يظهر في الوصف المظن مظن التحقيق الحكمة من الحكم والمقصد التحقيق المقصد الأساسي من تشريع أو المقصد من تشريع دي معنى مناسبة للحكم فاهمين كده كلمة مناسبة يعني فدلوقتي على إيه؟ كلمة وصفا مناسبة فا فدلوقتي في إيه في قياس العلة فقياس العلة ده دا الوصف المناسب واضح فيه. في بقى قياس الطردي ده الوصف المناسب واضح فيه العكس اللي هو قياس مع الفارق فده ما ينفعش ينطيس عليه ده, ده غلط ده خلاص ده العلماء بيمشوش بيه فلو حاجة فيها قياس مع الفارق يعني الغرض يعني ايه الغرض المقصود من تشريعه يوضح اللي هو دم ازاي ده فده ايه مش ماشي فيه بقى حاجة اسمها قياس لا قياس الدلالة قياس الدلالة هو اللي هو بيقيس على إيه على دليل العلة على إيه دليل العلة مش على العلة في تعريف قياس الدلالة يقولوا إيه هو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة مثل قولهم مثلا في ظهار العبد صح طلاقه فيصح ظهاره كالحر قياسا فدلاتي إحنا متفقين على أن يصح طلاق الايه؟ العبد والحر يصح طلاقه ويصح ظهاره فبما أن هناك وصفا جامعا بين العبد والحر في أنه يصح طلاقه فيصح ظهاره كذلك ماشي فالوصف الجامع هنا هو ايه هو صحة الطلاق من الايه العبد ماشي فصح منه فهم هنا هم ما العلة هو إيه؟ مقصي العلة يعني هي العلة إيه هو العلة اللي هو الشرع اعتبر صح طلاق العبد لأنه مؤاخد على ما يقول في مثل هذه الأشياء صح؟ فالعلة هنا أنه مؤاخد على ما يقول في مثل هذه الأشياء بدليل بدليل إيه؟ أن الشرع صحح طلاقه فهنقيص صحة الظهار على صحة الطلاق اللي هو دليل العلمة فقياس الدلالة ده اللي انت بتقيس على دليل العلة بش بتقيس على العلم فاهمين؟ المنتيجة المترتبة على العلة على الدليل العلة يعني على اللي انت بيستنتجة العلم فاهمين كده ولا تاني؟ نقولها تاني دلوقتي احنا عندنا الشرع دل على صح الطلاق الايه؟ العاب العلماء قالوا في حكم ظهار العبد لو قل مرأته أنت عليك ظهر أمي قالوا صح طلاقه فصح ظهاره كالحر يعني ما انت رامع الحر يعني ايه زي بعض ايه الفرق يعني ماشي فقالوا ايه اللي ده اسمه قياس الدلالة يعني قاس بدليل العلة ايه هو دليل العلة العلة الحقيقية في المسألة ايه اللي خلت يعني ما محنا لقينا الشرع صحح طلق العبد فنظرنا لقينا ان صحح طلق العبد ده دليل على ان الشرع اعتبر ان العبد مؤاخذ على اقواله في مثل هذا ماشي فهذه العلة ودليلها ان الشرع صحح طلق العبد ولقينا ان الظهار مثل الطلاق في مثل هذا فجعلناهم مؤخذا على ما يقول في الظهار فهم بقى بيعبروا عن كده بيقولوا ايه بيقولوا صحه طلقه فصحه ظهاره فقاسوا على ايه على ذيل العلة مش على العله نفسها فاهمين ولكن انت ممكن تقص على العله بالايه سنسز فور سنسز فور يعني ايه بما ان اذا بما ان اذا هتقول صح الطلاقه دليل على انه مؤاخذ على ما يقول فبالتالي العلة مؤاخذ على ما يقول فبالتالي مصححه فانا بقى بدا ما يقعد يعملوا الطريقة دي فراح ايه لك على طول ايه يقنص على دليل العلة طيب دي قياس الدلالة ماشي اي طريقة القياس قياس الشبه عندنا برضو متأسف قص هذا لا ولا علاقة بالمناسبة قياس الشبه هذا هو اللي على علاقة بالمناسبة عندنا في تقسيم قياس العلة اللي هو المناسبة في ظهره ماشي وقياس الطرد اللي اللي, اللي إحنا م... عندنا قطع اللي احنا هنقس عليه ده مش مناسب للحكم ولا الشرع التفت اليه فده مش ايه لم ناخدش بيه قياس ده كل العلماء رفضينه قياس ماشي؟ في حاجة بقى في النص ما بينهم اسمه قياس الايه؟ قياس الشبه قياس الشبه ده ايه العلماء يعني عرفوه بتعريفات منها؟ اللي هو التعليل فيه بوصف يوهم الاجتماع على المناسبة ولكن لا تظهر المناسبة فيه ولا عدم المناسبة فيه يعني هو قريب يعني هو يوهم اللي فيه اجتماع كده على مناسبة ولكن مناسبة فيه من ظاهرة ولا برضه عدم المناسبة فيه إيه من ظاهرة ولكن هو يوهم الاجتماع على مناسبة. فبعدهم زي الورقات عرفوا بإيه القياس الذي يكون فيه الفرع مترددا بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبهاً به زي إيه مثلا المزي على البول هل المزي؟ لو أنا ما عنديش نص في المزي في النساءات النجاسي هقيسه على البول ولا قيسه على المني البول والمني طاهر. فلقينا اللي هو شبه للبول في أشياء وشبه للايه؟ للمنية في أشياء ولكن جمهور العلماء وكثير العلماء قصوا على الايه الماثي لأنه ايه؟ قصدي على البول لأنه أشبه بالبول من الايه؟ من المني في أشياء منها اللي هو لا يتك... يتكون منه الولد زي البول أما المني يتقبل من الماء ومنه ومنها أن إيه أن الشرع أمرنا برضحه أو غسله بالماء زي البول أمرنا بإيه بغسله بالماء إلا بول الصبي الذي إيه لم يأكل فإيه فأمر برضح يعني أجاز رضح ماشي أما المني فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز فركه يعني كان إيه يفركه فلاول المزي أقرب للإيه؟ للمني في الشبه فلما اقول أقرب للمني في الشبه ايه قاسوا قاسوا على المني في نجاسته البول عظيم للبول في الشبه معلش مش مركز على البول في الايه في نجاسته ماشي فده الشبه هنا بيقول بقى لرجع بقى ذهر من كلامه أنا بس حبيت أشرح لك ده عشان نفهم كلامه بالأكثر الأصليين يعبرون عن الوصف الجامع بالعلة فما يذكرون من شروط العلة أن تكون وصفا إيه؟ مناسبا وقلنا مناسبا يعني أن تكون مظنة تحقيق حكمة الحكم ومظنة تحقيق الغرض المقصود من تشرع الحكم فبيقولوا هذا لا يستقيم على قول من يرى جواز الاستدلال بقياس الشبه وقياس الدلالة يعني ايه كمثال اللي احنا قلناه مثلا دلوقتي البول ناجس ماشي والمانية ايه طاهر ايه العلة اللي هتخليني المناسبة بقى اللي هي ان تكون مضنة تحقيق حكمة الحكم يعني والغرض المقصود من الاشياء في مسألة الماذي انا ما قصت ما قصتش عشان المعنى ده بتاع المناسبة انا قصت لشابه الماذي للايه للبول اكتر من الايه تفهمين معنى فانا ما ظهرت ليش ما ظهرش ليه مناسبة اللي هي معنى ما اللي اللي ان تكون مظن التحقيق حكمة الحكم ولكن ظهر ليه وجه شبه ظهر ليه وجه ايه شبه ف الشبه على مرحلتين مرحلة اللي أنا مش بقيس لوجود الحكمة أنا بقيس للشبه المرحلة التانية اللي هي يتردد عندي شبه من جهة لده وشبه من جهة لده فأقيس لأشبههما بالإيه بالشيء زي مسألة الإيه. القياس المازي على البول مش على المني يعني قصدي نفترض المني مش طاهر. ماشي وانا عندي المازي بس ومعنديش هاسمها مليه وعندي بول فانا هقيس المازي على البول مش ممكن يكون مش عارف الحكمة ولكن انا بقيسه لشبهه وهو شبه البول فدي اول حاجة في مرتبة قياس الشبه لو في شبه بينه من الحاجة وان كان الشبه ده ما يوصلش معايا لدرجة اللي انا عندي مناسبة ليه يعني موصلش معاقل القوة بحتة اللي انا في مناسبة ظهر لي المناسبة دي اللي هي ايه اللي هي مظنة تحقيق حكمة الحكم يعني انا مش قادر اوصل اللي, اللي دي الشبه ده هو اللي مظنة تحقيق حكمة ايه الحكم او الغرض المقصود من التشريع انا مش قادر اصل لدي ولكن اللي واضح عندي اللي فيه شبه ما بين ده وده فقسته عليه فده قياس الايه الشبه كمرتبة رقم واحد مرتبة الثانيه بقى اللي انا الحاجه اللي انا في شبه دي هي مترددة بين ايه من حاجتين فانا اقيس على اشباههما بهم ب فقياس الشبه ده الشيخ هنا بيقول ايه بيقول اللي يعني ممكن المناسبه ما تظهرش فيه فبالتالي ما اقدرش اشترط الايه المناسبة لو انا هاخد بقياس الشبه ده مفهول معنى ولا لا دي اول ايه اول حال طب قياس الدلالة قياس الدلالة زي ما قلنا اللي هو الجمع بين الاصل والفرع بدليل ايه بدليل علم. طيب فصح طلاقه فصح ظهاره هو على كلامه هنا انا مش ظاهر لي ايه المناسبة ولكن ده مش مظبوط قوي ليه في قياس الدلالة المناسبة ظهرة بس أنا اختصرت الطريق وإيه وقصت بدليلها ولكن هي مناسبة ظهرة يعني صح طلاقه فدل طلاقه على علة وهي مؤخذة على ما يقول في مثل هذه الأشياء وهذه المناسبة عندي فبالتالي هو صحح ظهور بالتالي المناسبة ها في كل الأشياء يعتبر إلا في مسألة اللي الشبه إلا في مسألة اللي الشبه. فالعلماء اللي اشترطوا المناسبة ما عملوش بقياس الشبه ما عملوش بقياس اللي الشبه. العلماء اللي لم يشترطوا اللي هي المناسبة عملوا بقياس الشبه. فهمنا ولا لا؟ في اي اشكال كده ولا في مشك... في حاجة عنده مشكلة طيب ده ده من الاستدلال دي قلنا المناسبه ممكن بس إحنا يعني يعني ما... ممكن كده طيب بيقول بقى لأن الوصف الجامع في هذين القياسين هو الشبه في الأول والدليل العلة في الثاني مش العلة يعني أو مش المناسبة. ولكن هقولنا خلاص ذا العلة دي إحنا فهمناه والشبه ماشي إحنا معفيا ولا اشترطوا لهما ظهور المناسبة فالوصف الجامع الذي هو ركن من أركان القياس قد يكون علة وقد يكون دليل العلة وقد يكون وصفا شبهيا كما سيأتي ماشي؟ فهنا الشيخ هنا ما بيشترطش المناسبة في شروط الايه؟ في شروط العلة ماشي؟ طيب احنا مسألة دي طبعا الاصل اللي هي اللي العلة يبقى فيها مناسبة عشان الاصل في القياس اللي فيه ظهور لمظن التحقيق حكمة في الحق ومقصود من تشريعه فانا بضبطها بالعلة وقص عليها لوجود المناسبة بين الايه؟ الاصل والفرع فده الاصل في الايه؟ في العلة ولكن لو انا ما وجدتش المناسبة و ايه ولكن لقيت شبه لقيت ايه شبه بين حاجة و حاجة فالشبه ده لوجودي خلاني احس اللي في مناسبة وان كنت انا مش قادر ايه مش قادر ادرك فلو عندي دليل اخر يعارض قياس الشبه خلاص مش اخد بقياس الشبه ولو عندي دليل اخر بيؤيد قياس الشبه فده يقوي عند قياس الشبه ولكن لو انا ما عنديش دليل خالص في حاجة من اثنين اما هعمل بقياس الشبه يعني قياس الشبه الدلالته ضعيفة مش قوي، عشان ما فيهوش مناسبة ماشي ولكن في حالة بقى لانا مش لاقي قدلة مش عارفة جيد دليل ومعنديش غير قياس الشبه اما مش هيبقى معايا دليل او هعمل بقى بدلالة الاتصحاب للاصل في الاشياء الاباحة وفي العبادات التوقيف او يعني زي ما يكون ففي الحالة دي هيبقى قياس الشبه اولى من اللي انا ايه اتعامل مع المسألة من غير دليل افهول معنا ولا لا ولكن هيبقى اللي هو بقى بنسبة ايه من 50% ل60% دي اللي هي. يعني لو لقيت دليل تاني معارض يبقى مش هينفع اخذ بقى سيشف فاهمين ولا لا طيب والشروط التي تشترك فيها هذه الثلاثة هي يبقى اي بقى بيقول ايه فالوصف الجامع هو رقم من اركان القياس قد يكون علة يعني قياس علة يعني وقد يكون دليل علة قد يكون قاس دليل وقد يكون وصفا شبهيا فطالما انا همشي بالقياس في الحاجات دي في الثلاث حاجات دي فبالتالي لازم اشترك شروط تشترك فيها هذه الايه السلاسة ما اشتركش شروط تنفع لقياس العلة ما تنفعش للباقي يعني فعشان كده ما ايه مدخلش المناسبة بس احنا بقى فصلنا في الموضوع. طيب والشروط اللي تشترك فيها هذه ثلاثة هي الاول حاجة ان يكون وصفا ظاهرا لا خفيا ظاهرا اللي هو ايه واضحا جليا يعني وصف واضح جلي. لا خفيا يعني مش خفي بحيس يتعذر الوقوف عليه بنفسه يعني يعمل اضطراب في الوقوف عليه اجي ازبطه ما ألاقي ايه مش له حاجة تضبطه واضحة تضبطه ما اقدرش اقف عليه بنفسه لازم اربطه بحاجه وضح تانيه تضبطه ماشي زي التراضي بين المتبيعين ماشي فلان التراضي بين المتبيعين ده امر خفي يتعذر ان انا اقف عليه بنفسه ان انا اقدر احط له حاجه كده ت... ايه ت... ت... ت... كل شوية اقدر اثبت اللي ايه اللي ده في في تراضي فأعللوا بحاجة ظاهرة تكون مظنة التراضي اللي هي إيه اللي هي الحكمة دي، ماشي وهي إيه صيغة العقد أو المعطاه للأشياء الصغيرة يا زي ما قلنا المرة اللي فاتت فصيغة العقد اللي هي بعته واشتريت دي مظنة التراضي يعني لما يوأحد يقول بيعت والتاني يقول اشتريت وين في آخره يكون مش متراضين مش مش إيه مش طبيعي. أو المعاطى في الأشياء اللي هي اليسيرة فدي برضو طبيعي فيها عرفا التراضي فدي شيء مضنة التراضي وظاهر واضح أقدر كقضاء حسب عليه مفهوم معنا مش حاجة كده خفية هتعمل لنا لغبطة بعد كده فالأصل في الشارع اللي هو لما بيقيس بيجعل أشياء ظاهرة يقاس عليها مش أشياء خفية زي في مسألة المشقة مسألة المشقة في حاجات كتيرة السفر والكذا اللي احنا قلناها فالشرع ما ايه معللش بالمشقة ولكن جعل العلة الايه القصر في الصلاة السفر يعني علة الايه علة القصر في الصلاة قصدي السفر فالسفر دي حاجة واضحة مش خفية أقدر من خلالها ايه أقيس عليها أو أتعامل معها ماشي فطبيعة الشرع للوصف يكون إيه؟ ظاهر مش خفي. طيب فبل أن يكون وصفا ظاهرا لا خفيا فمثل بمثال من قياس العلة اللي هو قياس المناسبة يعني مثل الإسكار علة لتحريم الخمر. فالإسكار دي علة إيه واضح وجاب مثال لقياس الدلالة عشان يبين وصفاً ظاهراً لخفان دي موجودة حتى في قياس الدلالة اللي هو كون العبد لا يجبر على ابتداء النكاح يعلل به عدم إجبالها على فسخه فارض ده قياس دلالة ليه؟ عشان قسنا على دليل العلة مش على العلة طب دلوقتي أنا عندي اللي ايه العبد يعني ايه نفترض يعني اللي عندي في الشرع اللي العبد لا يجبر على ابتداء النكاح ماشي يعني ينفعش سيده ويجبره على اللي هو ينكح وحدة معينة فجاء عالم قال لا يجبر كذلك على فسخ نكاحه من امرأة لا يصح يعني السيد اللي هو يجبر العبد اللي هو لو كان يتجوز واحده ايه يطلقها او يفسخ نكاحه ليه علشان تقاص على ايه ابتداء النكاح يعني نخلها تبقى في ابتداء النكاح يبقى في ايه في فسخ النكاح انا مش فاكر انا القصق و انا الفرع يعني ممكن يكون القصق هو الفسخ والفرع هو الابتداء او العكس المهم من التنين زي بعضة فايه هنقص التنين على الاول ماشي طيب فقال لك ده وصف ظاهر ماشي ولكن هو برضو هيرجع للعلة العلة ايه اللي كون النكاح خالص للعد فبسببه ربنا عز وجل شراعي اللي هو ما يجبرش على ابتداء النكاح وبالتالي لا يجبر على ايه على فسخة فبرضو هتبقى مرجحة للعلة ودي وصف ظاهر وصف ايه ظاهر اللي هو كون النكاح خالص للايه للعد وكون العبد يصح نكاحه ويستدل به على صحة طلاقه واي ظهار ده مثال لاي القياس الشبه فقال لك العبد يصح نكاحه طيب يستدل به على صحة ايه طلاقه وصحة ظهار فده وصف ظاهر وصف ظاهر ايه اللي اللي خلاه يصح نكاحه يبقى يصح طلاقه يصح ظهار ده وصف ظاهر مع انه ما مناسب مع انه ما فيهوش ايه مناسبة. وكون الوضوء قربة فيستدل به على اشتراط النية فيه فقال لك هنا ده وصف ظاهر إيه هو اللي كون الوضوء قربة واحنا اشترطنا النية في القربات فكون الوضوء قربة ده وصف ظاهر فبالتالي إيه يقاس على الصلاة اللي هي قربة واضحة في اشتراط اللي في اشترات النية فده وصف ظاهر في المعنى؟ طيب هو الوضوء يعني يعني ايه إما حصل خلاف من الحنفية للشفعية فمسألة اشترات النية فالشفعية جابوا لهم بقى 200 دليل مثلا فدخلوا قدلت النمل عملوا بالنيات على دليل كذا وجابوا بقى القياسات كلها فمنها القياس بتاع التأمم منها القياس بتاع الايه القياس ده يعني اللي هو قربة يعني وهكذا طيب تاني حاجة تاني شرط قالوا ايه ان يكون الوصف منضبطا ان يكون الوصف ايه منضبطا اي لا يختلف باختلاف الاشخاص والازمان والامكنة اختلافا كبيرا فان كان غير منضبط فلا يصح التعليل به كالمشقة في الفطر في الصفر كالمشقة في الفطر في السفر فان الناس يختلفون في ايه في قدرة تحملهم فمنهم من يشق عليه السفر إن كان قصير منهم من لا يشق عليه السفر والشرع من مقاصده التساوي بين الناس في الحكم الشرعي فلهذا جعل السفر مناط الحكم لأنه مظنط إليه المشق ماشي هكذا قال كثير من العلماء فالصواب أن المشقة علة للتخفيف ولكن ليس كل ما فيه مشقة يكون علة للتخفيف بل المشقة الخارجة عن المعتاد هي التي تصلح, تصلح علة للتخفيف وأما التعليل لجواز الفطر للمسافر بالسفر فهو تعليل بعلة قاصرة على المحل لا تتعداه إلى غيره وهي قليلة الفائدة إلا يبنى عليها قياس وإنما هي قصر للنص على محله أو محله ومع أن كثيرا من العلماء قالوا بقاعدة المشقة تجلب التيسيرة إلا أنهم لم يجعلوا الفطر في الصفر نقصورا على من لحقته مشقة بل عملوا بعموم النص الوارد في جواز الفطر المسافر وإن كان منهم من حدد الصفر المبيح للفطر بيوم وليلة أو بفراسخ محددة يظنه أن ما دون ذلك لا توجد فيه مشق ولم يقولوا إن من لم يشق عليه السفر لا يجوز له الفطر والجمع والقصر وذلك لعدم التجرؤ على مخالفة النص فإن النص عام في كل مسافر فلم يقيدوه بالمشق ولا يختلفون في أن من شق عليه الصيام مشقة تفضي به إلى الهلاك أو الضرر الذي لا يتحمل جاز له الفطر وإن كان مقيما في بيته وهذه المشقة تختلف من شخص لآخر فما يشق على فلان من الناس ويلجئه إلى الفطر ربما لا يشق على غيره ايه معنى الكلام ده هنا خط مسألة مهمة بعض الإخوة مش منتبه ليها في مسألة المشقة اللي هم يقولوا ايه ان المشقة دي مش وصف ظاهر منضبط مش كل المشقة مش وصف ظاهر منضبط فالمشقة نوعان في مشقة خارجة عن المعتاد فايه فدي وصف ظاهر منضبط من خلالها أقدر أقيس عليها مشي وفي مشقة غير خارجة عن المعتاد فدي اللي مش وصف ظاهر منضبط ما أدرش من خلال أخي عليه أيوة أيوة منا ه يعني هنمشي دلوقتي في موضوع سنياح ماشي الإيه المشقة الخارجة عن المعتاد دي تصلح علا للتخفيف بمعنى ايه ما جعل عليكم في الدين ايه يعني الشرع نفسه جعلها ايه جعل فيها نص اللي هو ما جعل عليكم في الدين ايه انخرج فده نص شرعي يلزم المجتهد اللي هو يقول اذا جاءت المشقة الخارجة عن المعتاد فدي تبقى ايه تبقى علة للتخفيف الحكم الشرعي طب المشقة الخارجة عن المعتاد قلنا أكبر خطأ زمان ما ينفكرين اللي احنا نجعلها مرتبطة بالإيه بالمكلف وما للصح نجعلها مرتبطة بإيه بالعباد بالعبادة فكل عبادة لها مشقة خارجة عن المعتاد فيها ماشي ف مشقة الخارجة عن المعتاد في الصلاة غير المشقة الخارجة عن المعتاد في الجهاد والشرع هو اللي بيحدد المشقة دي فالشرع حدد لنا المشقة الخارجة عن المعتاد في الصلاة بحاجة مخيم اللي هو لو يشق عليه مثلا يصلي وهو واقف في إيه يجلس والجالس ينام وإيه والنائي مصلي بعينه فما فما جعلش في شيء يجعل الإنسان لا يصلي مع إنه مك في مشق ماشي ولكن جعل المشق معطبة في أركان الصلاة. زي الوقوف وكذا وكذا وكذا فهمين المعنى ولا؟ لا وجعل نوع مشقة معطوبة اللي هو مش قادر يوقف فيجلس أو أو في مشقة شديدة من اللي هو يوقف فيجلس أو في الصيام جعل المشقة في في الإيه في المرض والإيه والسفر هي دي الخارجة عن الإيه. في الجهاد جعل المشقة الخرج عن المعتاد العجز. لا لا متأسف عدم القدرة على اللي على الجهاد وجعل المشقة الخ عن المعتاد في الإقراه أصدي اللي هو الإقراه في الإضرار بالإضرار هو العجز ماشي. فنوع المشقة الخارجة على المعتاد في الجهاد مش مجرد مش هي نوع المشقة الخارجة على المعتاد في الايه في الصيام صح يا لأ وغير بعض طيب فضل ونفس العبادة برغمك يكون المشقة في المتغلق المتغلق ماشي الاصل اللي احنا الشرع بيحط ضابط الضابط ده يمشي بيه عليه معظم المكلفين ماشي؟ فده اللي احنا بنمشي عليه ده اللي احنا ايه؟ بنمشي عليه اما بقى ده من ناحية الحكم الشرعي الثابت في كل زمان ومكان. طب هنمشي عليه هيجي واحد الضابط ده هو اعلى منه زي السفر مثلا هيجيول يا عم انا في السفر ما بجيليش مشقة فهنقول له ماشي انت مش تبع الغالب في المكلفين من نبيه الصلاة مالغاد دلوقتي فالشرح حط وصف منضبط وصف صفر خلاص انت هتمشي عليه بقى انت يجوز لك اللي انت تقصر في الصلاة ويجوز اللي انك انت تفتر لو كنت نزل حتى لو كان السفر ده ما يشقش عليك فيه مقصدي؟ احنا قلنا انت سألتي عشان زيت نفس العبادة؟ <تصفيق> آه طيب دي من ناحية الحكم الشرعي طب من ناحية الفتوى بقى فتوى العلماء لو جي واحد وقال له قال للعالم يعني أنا دلوقتي بشتغل في إيه في مخبز آلي ولا أنا مريض ولا أنا إيه مسافر وفي رمضان في شدة الحر الخباز ده يعني ما ينفعش ما يشربش انت بتتكلم في الوهم يعني يا ما يشتغلش يشرب عشان ده مش بيشرب بس ده بيشرب وبيستحمى قوي وبيقلع ويعني وب درجة الخبازين ممكن يبقى لابس ايه اللي هو الايه اللباس الداخلي يعني قال لك ليه عشان على الفرن فالفرن يعني حاجة ايه في غاية ماشي فده على طول عمال يحط على نفسه مية ويشرب بتاع يعني على طول كل شويه المية دي جنبيه عمال يشرب ويعمل ما بيشرب يعني فلو افترضنا اللي الواحد بالحالة دي وفي رمضان هل يجوز اللي احنا نقول له يفطر ولا لا فالاصلة هنشوف حالته هنقول له انت تقدر ما تشتغلش لو ما في رمضان في مشكلة عليك ولا لا فلو نفترض لو قال لا في مشكلة و... طب ينفع الشغل ده يبقى بالليل فلعينة للموضوع افترضنا يعني ما كان المفترضات الموضوع ده مش هينفع في الحالة دي أفتى كثير من العلماء المعتمدين يعني بإيه بجواز فطره فدي فتوى خاصة بالشخص ده ما نقدرش إن إيه بحنا كده غطنا المشقة بالمكلف مش بالمعترض بس بالمشقة بتتربط بالمكلف كفتوى مش كحكم فما زيد ولكن كحكم اللي كل عبادة لها مشقة معينة الشرع ايه زعلها بعديها يبقى هنا ممكن ايه يرفع التكليف فاهم اما المكلف دي بتبقى فاتو متلقاش حكم يبقى اي من موانع التكليف اللي خدناها من كده هنكلمه في موضوع قبل كده انا اي فاهمه بس بقولك يعني ايه الطيب هنيجي بقى الايه زي مثال برضو في الجيش يعني دي حصلت لايه اللي اخوة يعني الضابط في الجيش فأثناء رمضان بخليهم ايه يشتغلوا فكانوا بي شغل بقى ايه في الحر الشديد جبل يعني بي بيعملوا بقى حاجات في الجبل ومش عارف ايه وبتاع في شغل يعني مش ممكن يعني فايه ففي ناس قالت هنصوم وفي ناس طبعا من اول فطر يعني فالإخوة المتدينين قالوا هنصوم ف مفيش حد فيهم عارف يكمل غاطي بقى يعني ما قدرش خلاص ف ف لدرجه في واحد فيهم كان بيستئتل يعني ف ايه يعني اغمى عليه اغمى عليه بقى وخلاص بقى يعني كمل غط المغرب يعني ف <تصفيق> ايه فدوت يعني ال... الاخ يعني بيقول بعديها رحنا سالنا يعني فافتوا لينا باللي كان يجوز ليوم الفطر ليه عشان هنا بقت مشقة شديدة تزيد عن المعتاد يعني ده خلاص يعني مش. يعني خالص يعني في الصيام فايه فدي بقت فتوى للناس دي بالذات واللي افتريهم ناس منضبطه يعني مش طيب حتة الوصف منضبطة الولاي يختلف باختلاف الاشخاص والعزمان والامكان اختلافا كبيرا يعني دي انا هحقق لكم فيها هل ده تفسير المنضبط ولا لا يعني عشان انا برضو مش ايه مش مت... يعني على حسب الدراسة اللي لق... قبل كده ما كانوش بيفصروا منضبط بالتفسير ده فدي هندبوطها بس ونتأكد التفسير ده العماء الولا ماشي فإن كان غير منضبط فلا صح التعليل به كالمشقة في الفطر في السفر فإن الناس يختلفون في قدرة تحملهم فمنهم من يشق عليه السفر وإن كان قصيرا ومنهم من لا يشق عليه السفر والشرع من مقاصده التساوي بين الناس في الحكم الشرعي فلهذا جعل السفر مناطة الحكمة لأنها مظنة المشكلة يعني هو اللي حنا رسناه في المنضبط دي مش كده مش لا يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان ممكان لا اللي هو يكون مش ماجع يعني تقدر تضبطه بحيث اللي ما ايه ما يجيلكش تلاعب في الموضوع ما يحصلش تلاعب في الموضوع ويترك الشيء لأهواء الناس فيحصل اضطراب في الشرع مفهوم معنى ولكن لا وصف منضبط واضح واضح ومنضبط بحيث اللي الشرع حدده فلا يترك للأهوال مفهوم معنى ولا لا فاهمين بس هتاكد لكم الحتة اللي اختلاف اختلاف الأشخاص وزيلاً كانت اختلاف الكبيرة دي تقالت فعلا يعني بقوة يعني هو ده القول لمعنى منضبط ولا لا إن شاء الله هكذا قال كثير من العلماء ولهاء الصواب أن المشقة علة للتخفيف ولكن ليس كل ما في ما فيه مشقة يكون علة للتخفيف بل المشقة الخارجة عن المعتاد هي التي تصلح علة للتخفيف وأما التعليل لجواز الفطر للمسافر بالسفر فتعليل بعلة قاصرة على المحل لا تتعداه إلى غيره وياقليلة الفائدة إذ لا يبنى عليها قياسا أنما يقصر للنص علي محل. المسألة دي هو دخل حاجات في بعض شوية يعني دي في مسألة يعني العلة تنقسم الى حاجتين علة قاصرة وعلة غير ايه قاصرة العلاقة القصيرة اللي وزنناها هنا لا تتعداه إلى غيره يعني السفر مش هنقيس حاجة على السفر هو السفر فعلاقة القصر السفر مش هنقيس حاجة على السفر هي علاقة قصيرة على السفر دي معنا علاقة إيه قصيرة علاقة غير قصيرة يعني يمكن القياس عليها إلى غيرها مفهوم معنا زي مثلا ا لو قلنا للعله الاسكار بس يعني يكون مسكر الخمر يبقى دي الخمر لكن لو قلنا مثلا العله زي ايه العله في البر مثلا لو قلنا الطعمة مثلا فنقدر بقى نقيس على البر كذا وكذا وكذا كل ما فيه وصف الايه الطعم ده كلامه يعني حص بعض العلماء قال يعني لا اللي نفس المعنى العلة الصفر فيقاس عليه كل ما هو داخل في مفهوم الصفر والصفر الإسكندرية والصفر لكذا, والصفر لكذا والصفر لكذا والصفر كذا أما ما لا يعتبر فيه الصفر كإيه يعني اللي قاله بقى إيه باللعلة الصفر لو أربعة تبين كيلو فالتحت أربعة تبين كيلو ده مش إيه مش صفر فايه يعني هو زي ما يكون يعني يعني يدخل حاجات في بعض كده يعني ومع ان كثيرا من العلماء قالوا بقاعدة المشقة تجلب التأسير الا انهم لم يجعلوا الفترة في السفر مكسورا على من لحقته مشقة بل عملوا بعموم النص الوارد في جواز الفطر للمسافر يعني حتى لو مفوش مشقة وإن كان منهم من حدد السفر المبيح للفطر بيوم وليلة أو بفراسخ محددة لظنه أن ما دون ذلك لا توجد فيه مشقة ولم يقول أن من لم عليه السفر لا يجوز له الفطر والجمع والقصر وذلك لعدم التجرؤ على مخالفة النص فإن النص عام في كل مسافر فلم يقيدوه من مشقة ولا في أن من شق عليه الصفر الصيام مشقة تفضي به إلى الهلاك أو الضرر الذي لا يتحمل جزل الفطر وإن كان مقيما في بيته. وهذه المشقة تختلف من شخص لآخر فما شق على فلان من الناس فيلجئه إلى الفطر ربما لا يشق على غيره. طيب هنا يعني في حاجات دخلت بعض يعني مهم يعني ملخص الكلام يعني اللي الشرع بيعتبر العلة الوصف المنضبط ماشي؟ فالمشقة اللي هي وصف منضبط اللي هي إيه المشقة التي لا تتحمل أو المشقة التي خارجة عن المعتاد فديت تبيح الإيه الشيء فمن شق عليه الصيام تفضي به إلى الهلاك أو الضرر الذي لا يتحمل كل العلماء على أنهم قالوا اللي هو يجوز له الإيه الفطر وإن كان مقيما في بيته وغير مريض ماشي؟ طيب المشقة العامة اللي هتبقى حكم للناس هتبقى الصفر والايه والمرض في في في الصيام يعني فهتبقى حكم على كل الناس اللي عنده صفر او مرض يبقى حلو الايه الفضل واما غير ذلك هتبقى مشقة هتعتبر بايه بحدة اللي هي اللي بقى تفضي الى الهلاكة والضرر اولية خارجة عن المعتاد بحيث لا يتحملها الناس فدي هتبقى ايه فتوى على حسب كل ايه? كل واحد اول ما يوصل لمرض حرد عدم قدرة وعدم التحمل فيجوز له لايه? الفطر، فاهمين كده ولا في كلمة? ماشي? يعني ايه ال ال في العلة يعني في الشرع جعل علل العل دي عمل المكلفين ماشي يعني وصف منضبط لكل المكلفين ماشي اللي هي ايه في الصيام اه السفر والمرض ماشي فالطالما حصل صافر او حصل مرض في التالي يجوز لايه الفطر ده بالنسبة لعموم الايه المكلفين طب واحد ولا مسافر ولا مريض وجات عليه مشقة هل يجوز له الفطر او لا نقول له يجوز لك الفطر اذا كانت المشقة خارجة عن المعتاد ماشي طب خارج عن المعتاد دي بتختلف من واحد لإيه؟ لواحد ماشي؟ ففي الحالة ديت هتختلف بقى من واحد لواحد فهمت كده ولا في المشكلة؟ في حد عنده مشكلة؟ طيب كيف هي كده ولا إيه؟ بساكي. طولنا صحيح؟ علش الحتة دي يعني إيه؟ متش عارف لها تطول كده يعني إيه؟ قالهم يعني انتوا بس اصبروا القياس هتحسوا بيه في الاخر يعني محدش ايه بعد ما تفهموا كله كده هتحسوا بحلوته يعني بس هو ممكن في الاخر كده بيبقى ايه يعني الدنيا فيه يعني ايه اما ان نفك تراصم ماشي بس ان شاء الله بعد ما تخلصوها هتحسوا بال الفايده بتاعته الكبيره سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفر الله